سورة الروم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبة الروم في أدنى مرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله لمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم تسورة الرومان سيسمى الربين الذى حنين يتشور دي حناء ألف لام ميم اتوا غرفن الرومان ذي ثمور ثنيدي قاربان بعد ذلك يمي توا غرفان أذوار نظغرفان ذي هرا كان يسو روم رات نظغو الربين قبر أكنهم بعد أكن السن نقارب فرحا وذا كيلان ذلمونين صنصر نيغ الربية اقنصر وننا يفغى نستريت <تصفيق> وعرفنا أنه يشترد الحنى وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرتهم غافلون ذوي للوعد الربية البرية خلف الوعد لا معنى التصدم الشمم الثاليمن لقشرا كنع المن نلحية ند النثاء مذر حرص فلس قفلا أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والرضو ما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أيغر أذكرنانا ذي كما ننسل نجنيا أربعو دي خريقران يجنون يقذرقعا ذي شراني لنهرسان حجسر مقصود الحق لذي لا جلس واسمان أتصدم الدنكران في مليل ثبابنسان أولم يشيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قولوا لحين رادي تمورث أظرنا مكسلا فقلبوا ذي عشا قبل سن أن لا نقوان أكثر سنسواطاس شرزني القاع عمران أكثر بكنس عمران وسن دور سن لمبيا سلموا عجيزة وغنتت ربور فنظر ملا ونظر من من سن ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أنكذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون ومبعد ثلاث جرام أبوذ يخذ من أخصار نكرن اللي يطرر ان الذين يستسخرون الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعه يبرش المجرمون رب يبدد الخرقيش اذا استراح ني ديران او بعد غرس سغالم اسمثقم القيامه اديس للمجرمين ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون غريل ليونه نشفع ذجل السقمند شريفان السنة كفرانيسان اسمت قوم القياما السنة انفرقان فأم الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون بل وإذا كني يمنا ذي الصلاح كاني خدما ذي الجنان إزهان فرحا للجنث مين الذوي ذي كفرا سيدفن اللي يثنا التمريجي ثلاخار وذك ذي العثاب حضرا سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشي وحين تظهرون سبحث ربي ما فوضم ثم الدث يكتصبحي يستهلذت وشكر ذي جنوانا ذي القعان أرنوث تعشوث أطهور ذي الوقافة جزلث يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الضرض بعد موتها وكذلك تخرجون يصفقد الحي ذي الميت يصفقد الميت ذي الحي يحياد ثامثي مثل أكمن نرد فغم أكزكوان. ومن آياته أن خلقكم من طراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ذرعان مثل القضراش إخرقكم ذي جوكر ها كان تقرم ذي مذانا السلحوم عفو ذم ومن آياته أن خلق لكم من نفسكم إزواجا لتشكونوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ذرعان مثل القضراش يخلقون دمه نويا تذكي نرث زوجهم أتموان اسمي السد أن يقمد جروان المحبة للمغضاث تذكي كذل العالمات يوذاكي سخميما ومن آياته خلق السماوات وذر واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات لعالمين ذي العالمة القدراش يخرقي جنوان ذي القاع ذي الهضران وني مخالفا أكن لا ذي الهضر بشران ون تلك يكو ذي العالمات يتخرقي فك الملان ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتعاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ذي العالمة القدراش مد يغريض أسهنا ذقستنا ذي, ذي ممعيش في ذه يكذ العرمات إيو ذاه إيدي سلا ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من الشماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ذر عرمث القضراش يسكني واندر الفراق أشاق واثم عم يغطر الدمان ذك في النير أذي يحيو يسكن ثمورث بعدي مرد فان ثموت ثلاث يكث العلامات يوذي اللامر عقال ومن آياته أن تقوم السماء والرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ذرعنا مثل قضراش أسقم ذقم ذقم ذقيش في جنب ذرق عشر مريش وم بعد ما شول وند ذرق عغيوث تكلت أها كان كل مدفهم ولهو من في السماوات وضر كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل العلا في السماوات وضر وهو العزيز الحكيم ذي رس مرة كيلان ذي جنوان ناظير قاعان مرتب عن رفغيش ذن سيدي بذان الخرق ذن تهني داعي وذن وقني سهل فلاس إسعار مثل ذاريان ذي جنوان ناظير قاعان نستويل شواغ لفرا يسمى ذي ضب ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملك تيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم وأنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون إبقى وندر مثال ذيهون سيمن ون من هنا يرضون ذر القنيج ذنفك ذرين ذنفك ذنفك أثنتبه مما كن ثم يجزم جروان أكني مذن السبحام اللي يثني من الجر يوذي اللمذ بل اتبع الذين ظلموا أحواءهم بغير علم فمن يهدي منظر الله وما لهم من ناصرين نتبع نلها ونسن وإذا كنظر من مبغير مسننا الشمام وكجمل نكذ يهدوه وإنك نظر ربي نرسعين وإنه من عن فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون الرثمي كالدين وقيم فانفض الدين النظام ذا الطبيعات يفكى ربيا في نفق يخرق العباد وللقذي بالدين وينكن يخرق ربيا ذا وين ذا لكن تصريم الدين الشم والثالما منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حجب بما لديهم فرحون لماذا تغير فغرص أقول لك أريد أن تصلي أردت لي ثمي ذاك إيش تقمن الدين السن ذي كل يوم بعرف ذي يفرح سوين يسعى وإذا مس الناس ظور ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم شكون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون مثل نلمدن المحنى أذعون غربا فنسن أذعون غرس ما يفك في اللسن الشدة. ترباح ذيك سنسلقا اشريكين لفنسن غصنكرا اذا سنيني اتمتعت ادي اسواسيكت على المم امن زلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشكون نغن نزلت في الاسن يون الدارج دي قارن اشريكي يقومون وإذا أذقنا الناس رحمة فريحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون مد منفك يا سند النعمة ذاين فرحان مثل نرثنا المحنا شوينك نخذ مان سفا سننسا أليسا أولم يرون الله يبحث الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ورغبن على بالهم ربي يسوسع الرزق غفين يغني الصييق عفيد هيك النظام تضحكوا هذه العلامات ارقموا للذين المؤمنين فاتذ القربة حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولائك هم المفلحون افكش وين كي قارفان راح قصر نوبي الليل ذو الندي قالو هيذ اكن يا خيري وداي يبقون ثم ربيها الوذ كان قال حل وما اتتم الربن لتربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون أين أرف رضرب سربع أكنت زج ذم ذي الشنوان السشيل لنغرب الدن غرب ريز ذرع أين ثف كامل الزكاة يتفغى من ذهما الربية وذك زيادة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 أعذي مقرد الشنيس غفيني سقونا شيخ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت يدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون يظهر دل الفساد للبر أكنولا دل البحر شوين خدمنا مدن أشنف كذا عرضا شطوح ذو قوين خدمان إما هاتذر نظر قل شيروا في ذردي فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشكين إنسان الحزل القاعة مقل فمشي سجر بذكي لنقهل لنوطس جرسان اسيق من ربشريك فأقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله في اذن يشدعون الرثمخ قد ينقيم قبر يشوش الربي ولا شيء نفي الرن من كفر فعل عليه كفره ومن عمل صالحا فلانفسه مهدون ليجي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرين ولكفرن بالكفر ايش اراد يجنغ فيريش واللي خدمان فيرا الشراح قالوا شو يمان نشن في, في الجنن هذه جزى ولي يمنن اللي شرح كان يخدمان في الفغريش عشان نتشا وريحملها للكفار ومن اياته ان يرسل وليذيقكم من رحمتي وليجري الحق بامريه وليتبعوا من فضله ولعلكم تشكرون بالعلمة القدراش ايشي جعون دغوا ديت الشيرن شوغفور اكنه ساردم د الرحماش اكن در حوتف لوكين الشرمريش اكن تغرفان ام عيش ون در ولقد رسلنا من قبلك رسل إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين اقراغن الشقعات قبريح جنبي يميرقو من سن ابو نازل للبينات نراد السرد قويتاش يخدمن حشك اختار لينيرز من ليني فلنا أمن الصرو ذهي الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كفيشاء ويجعله كسفا فطار الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون ضرب ذي الشقيعا أضوي سكر دي سينا أكين يفغغت يقام تيريخثين أتشواريض لشد يتفعه فور من يغضي تغفير يفغغ ذي الخرقسة بشرا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلشين غسل لنقفر أدي غريع فلسنو فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي ذرضا بعد موتها إن ذلك لمحيي المتا وهو على كل شيء قدير مقردشو ذي الججا ذي الفرس الرحمة الربية أي فور أمحيي ذي حيا ثمور بعد ميثمو يحيون وذا فيني موثا نستيزمر كل شيء ولا ولئن رسلنا ريحا فرأوه مصفرع لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مدبرين <تصفيق> لكنا دنشق عضو هذه الشورة تزيزوت أكنا رقي منه فرن أرتج ميرضة صرر وذي موثن نعوزقان أشل نوين دي سورن ميل لغنزين روحا وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمنوا بآياتنا فهم مسلمون أرسل ذاك يومن سليات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 ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون أشمت قوم القياما أذجل أن الكفار أرنك الحشة تشوعة ضد النية أكلا رجل في الحق وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون أن نسوي ذكي سعان العلم يكد الإيمان في كمن؟ أين يختف؟ ربي ذي اللحر المحفوظ ألم ذاستنكران؟ أذو بذاستنكران؟ لكن كنور تعلمم فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستتبون السن ولي نفع وذي ظل من شل عذر ورسن قرن ثبث ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن انتموا إلا مبطلون النبي يزن دم كل مثل ذي القرآن ما ثبث ذي المعجزة أكدني وذي خفران فلوكجاد تساوي كذلك يتبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر ان وعد الله حق ولا يستهفنك الذين لا يوقنون افيق تشم يا ربي ودون قهوه نشين اصبر ورتحل انا وعد ربي بالحق اريد قلقك هرجن ওই লক্ষ্মী নেওয়ার নিল